عشرة. استمع إلى نطق حرف الض بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ ظ ظ ظ, ظ،, ظ، ظفر ظروف ظل ظلم ظلال ظريف ضئر. ظهر zarf